ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواه السبيل ود كثير من اهل الكتاب لو يعودونكم من بعد ايمانكم حفارا حسدا حسدا مِنْ عِنَادِ أَنفُسِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وما تقدموا لأنفسكم من خير تبدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم تلك أمانيهم فَلها تؤذرها لكم ان كنتم صالحين بلى بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجر عند ربه